Bonzo kuonta الحوان tajam hai darbiti temjeda البسمه بتاريخ واجمل ضحكات ومن احلى مقطع يا كحل الليل بنص عين وطار النجمات <تصفيق> <بارد يلحشكك صيف. تصفيق> يا ردي صيف يا ولستنكار يا بسمه المختار يا ولستنكار يا بسمه المختار حضنك دفيه النار حضنك دفيه النار خادم للمختار يا البن روح فديتك خادم جبرائيل بكفوف اقرب وياك يا طعم الجنه وهادينا بضغه مولاي يا طعم معزوفة الحاد سهر والناس يلوموني لمن سهران وارفيج العاشق ليلي ما شافو قرآن بروحه وعاشق فراق كاتب آيات بهل طير بصحلك خطير يا ما بغس ما تغني طير بصحلك يا ما بغس ما بيدك دولة ربيات بيدك دولة ربيات خادم بعض النور ارجوك تسميني خادم سعر تراب وانت ترغليني يا تاجر مملكة الدار اللي شراي يا تاجر مملكة الدار اللي شراي wae alhani fa'zufat كم الهسون ونو مثل التمر العالم عالم وهج مني معك أنطين اللي المختار أستكف بهذا التاس سكين بخاتم نور اصبح را يا بشور سكين بخاتم نور اصبح را أطهر من الكافور اطهر من الكافور خادم شيفك داك يا اول غاياتي خادم بالمخدوم تتشرف خطواتي يا ترچيهت عمر الزهره وحب الصباراي يا ترچيهت عمر الزهره وحب الصباراي بعزوفه الحاني فعزوفة الحان الجاك بنظره عيوني لمسه احساس تشابق ويا العين بوسه من شفافك اتمنى بيد العباس استانس بيها احس ينسي احسد مالك مولاي من راسك شايل راي احسد مالك مولاي من راسك شايل راي قمر بشفافك معي قمبر بشفافك معي خادم قمبر ذاك لو مالك هن يالي خادم يا الطرواك اجمل كون ببالي قم الله بكيفك خالق معناي قم تتصور الله بكيفك خالق معناي بعزوفه الحاني بعزوفه الحاني